كل على حسب الكولتير ديال هذيك الوقت وعلى حسب العقلية ديالهم في ديال الوقت جاوا خلقوا واحد العدد ديال الأفكار واحد العدد ديال القوانين اللي هي آ آ آ ما يمكنش ما انا في هذا الوقت هذا لها ولا نفكر فيها ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن أنا غادي نبدأ ننقبطوه في الدين الإسلامي. إحنا عارفين بأن الدين الإسلامي تخربيقة عارفين حتى ديانة الخورين اللي قبل منهم تخربيقات. يعني ااا وشنا غادي نبدأ؟ نصدر رأسي مع الدين. إحنا وقت عايشين في واحد لو واحد القرن اللي ما بقاش الدين عنده إشي أهمية. الدين تبقى هو واحد الواحد العلاقة روحانية. لبعض الناس واحد واحد الفئه ديال الناس اللي هما كيحتاجوا هذيك هذيك ال... هذيك العلاقه الروحانيه مع واحد الحاجه اللي هي ابستر abstract... ابستركت اللي هي ما, ما... ما عرفتش عارفينها ولا ما عرفتش ولكن من... من حقهم من حق المسلم يامن ب... ب... بالله دياله من حق المسيحي يامن بالله دياله لكن ما... ما عنديش الحق اي واحد يستعمل قانون الهي باش يحكم على لاخوه القانون اللي يسميه الهي لأن داك القانون اللي حنا كنسموه إلهي هو قانون البشر والله ما عمرنا ما شفناه حتى واحد شاف هذا الله هذا حتى واحد ما عمر كان عنده علاقه مع هذا الله هذيك العلاقه كتبقى هي واحد العلاقه ميتافيزيقيه خلقها البشر في داك لماذا ديالو نقبط في المسيحيه ولماذا انا نقبط في الاسلام إلا الا كان هذا الاسلام إلى جينا ناقصي من واحد الدين من ناحيه التسلط يعني لما كيكون الاسلام يتسلط كيولي كيولي هو هذيك الوصايه عليك